أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروض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 فذكر بالقرآن، فذكر بالقرآن من يخاف